بسم الله الرحمن الرحيم الوصال ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع ترحب بكم وتقدم لكم أما أخواتي الكرام الكريمات محمد وسلم الأمور محدثاتها محدثة إخواني الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله بعد أصبق بذعة عليه هدي فإن وخير وشر الأمور وكل صلى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 عن المشاكل التي ت ط ر أ في ا ل أ س ر ة خصوصا بين الزوجين والتي سببها ع ا ئ ل ة الزوج وركزنا في الحديث على ا ل ع ل ا ق ة بين الزوجتي و أ م الزوج وما ي ط ر أ بينهما من مشاكل ومن غيره ومن خلاف من س ر ا ع الذي يجعل ا ل ز و ج ة في حيره من أ م ر ه هل يطيع أ م ه أ و يطيع زوجته أ و يرضي أ م ه أ و يرضي زوجته أ و يرضيهما معا ويطيعهما معا وهما مختلفتان وهذا إ خ و ا ن ي اخواتي من أ ع و ا ص المشاكل داخل ا ل أ س ر إ ن ه يكون سبب موضوعي طرف آ خ ر مع الزوجين يكون سببا في ا ل إ ش ك ا ل لا يعني هذا أ ن ا ل أ م هي سبب ا ل إ ش ك ا ل لا وجود ا ل أ م قد يجعل ا ل ز و ج ة ن ا ش ذ ة أ و ن ا ش ذ ة أ و ع ا ص ي ة أ و غير ط ا ئ ع ة أ و ترفض ا ل أ م أ و تشترط عدم وجود ا ل أ م أ و تشترط عدم العيش مع ا ل أ م وباختصار هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة بعضهم يحب بعضا ا ل أ م تحب ولدها والولد يحب زوجته ويحب أ م ه و ا ل ز و ج ة تحب زوجها ق ا ل إ ش ك ا ل هو بين ا ل ز و ج ة و ا ل أ م كيف نجعلهما متحابين م ت ح ا ب ت ي ن هذا إ ش ك ا ل كبير حتى ان لم نصل إ ل ى درجه ا ل م ح ب ة بينهما على ا ل أ ق ل ان نصل إ ل ى مستوى الوئام والانسجام والتعايش والصبر والصبر هو أ ص ل ا اخواني أ خ و ا ت ي إ ن لم يكن في البيت صبر فلا تستمر العلاقه لا مع ا ل أ م ولا مع ا ل ز و ج ة ولا مع ا ل أ و ل ا د اذا ل ح ت م كما يقال الباب الذي لا زحام عليه هو باب الصبر خاوي خ ل ا ل لي يدخل به ولذلك قال تعالى في الصابرين إ ن م ا يوفى الصابرون أ ج ر ه م بغير ه إ ذ ا وجدت الرجل يعيش مع زوجته ومع أ م ه و أ ب ي ه واخواته إ خ و ن ه و ع و أ و ل ا د ه و ا ل س ف ي ن ة س ا ئ ر ة بسلام فاعلم ب أ ن هناك صبر والذي صبر يوفى أ ج ر ه بغير حساب ونقول ل ل أ م إ ذ ا كنت تحبي ولدك فاستقلها في زوجته ونقول للزوجه اذا كانت تحب زوجها فاستقلها في أ م ه وحينها يلتئم الشمل ويجمع ويتم بفقر اذن الله وقد ف صلت فيه في ا ل ح ص ة ا ل م ا ض ي ة بما فيه ك ف ا ي ه و ق ل ت أ ن هناك أ س ب ا ب أ خ ر ى للخلاف بين الزوجين او اسباب تفكك ا ل أ س ر ة كنت أ ش ر ت إ ل ى بعضها وصلتها ا ل ا خ ت ل ا ف في المبادئ والقيام والتساهل في اختيار كل من الزوجين ا ل آ خ ر والاختلاف في فقه ا ل ح ي ا ة ومذاهبها ا ل ف ك ر ي ة و ا ل س ي ا س ي ة وغيرها و ا ل ج ا ل بالحقوق والواجبات بين الزوجين و ا ل إ ف ر ا ط في الغيره اما من الزوج و إ م ا من الزوجه ثم كذلك أ ن ا ن ي ة أ ح د الزوجين أ ح د ه م ا يحب نفسه أ ك ث ر من اللازم و أ ك ث ر مما ينبغي ثم عدم اشباع الغريزه ا ل ج ن س ي ة إ م ا من الزوج و إ م ا من ا ل ز و ج ة ثم مشكل أ م ه ا ت أ م ه ا ت الازواج ل ي س ب ق ى الحديث عنه ثم نشوز ا ل ز و ج ة او نشوز الزوج ي و س أ ف ص ل فيهما إ ن شاء الله من بعد ثم العجله في اتخاذ المواقف إ م ا من الزوج و إ م ا من ا ل ز و ج ة ثم الكراهيه والبغض إ م ا من الزوج و إ م ا من ا ل ز و ج ة كي ك و ن الحب والموده و ا ل ر ح م ة ب د ا ي ة الزواج وقد ينقلب إ ل ى بغض وكراهيه اما من الزوج و إ م ا من ا ل ز و ج ة و أ ض ي ف إ ل ى هذا عمل م ر ا ه خارج البيت هذا مشكله جديد أ ض ي ف إ ل ى ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة مو ظ ف ا ت والعاملات هل ع ن د ه م م ش ك ل ة و ع د ه ا سنقف عليه إ ن شاء الله إ ا ن حتى ومن بين ا ل أ س ب ا ب في كثير من ا ل أ س ر في الخلاف والتفكك والفراق بينهما لكن أ ق و ل ل أ خ ي الزوج و ل أ خ ت ي ا ل ز و ج ة كيف تجعلان من بيتكما ج ن ة من جنات الدنيا كيف تعيشان سعيدان في هذه الدنيا داخل بيت ا ل ز و ج ي ة ماذا على الزوج وماذا على ا ل ز و ج ة وكيف ينبغي أ ن يكون الزوج وكيف ينبغي أ ن تكون ا ل ز و ج ة حتى يعيشا معا في وئام وانسجام ووفاق و س ع ا د ة في الدنيا ونرجو الله لهم ا ل س ع ا د ة في ا ل آ خ ر ة أ و ل ا ً بالنسبه للزوج كيف ينبغي أ ن ي ك و نقدم ن الزوج حتى لا يفهم ا ل أ خ و ا ت ب أ ن ن ا نضغط عليهن ليلبين شهوات ر ج ا ل دون أ ن نلتفت إ ل ى حقوقهم و إ ل ى حاجتهم أ و ل ا ً مما ينبغي أ ن يلتزم به الزوج إ ذ ا أ ر ا د أ ن يكون سعيدا ً وانتبهوا إ خ و ا ن ي أ خ و ا ت ي السعاده لم تتسبها من ا ف ل و س ع ن د ه ا ا ج م ع وما كانت في السوق ما كانت في السوق البيضاء ولا في السوق السوداء ا ل س ع ا د ة عندها شروط وضوابط والتزامات وصبر ف إ ذ ا التزمت سعدت و إ ل ا شقيت ابو الله السلام و العافيه اولا في ا ل م ؤ ا و م ة بين حبك لزوجتك و حبك لوالديك و أ ه ل ك ت حاول أ خ ي المسلم أ خ ي الزوج أ ن توائم ة بين حبك لزوجتك و حبك لوالديك و أ ه ل ك هي التي أ س س و ا ل ي ه ا س ا ب ق كيف توفق بنا ي هؤلاء المحبوبين كتحب امر و كتحب ب ا ك و ا خ و ك و اخواتك و تزوج و أ ص ب ح ت تحب زوجتك كيف توفق بين هؤلاء المحبوبين جميعا حيث ما استطعت اتقول لي صعيب و ب ذ ا ف و اصحابك و تصلك العظم خ ل ي ت ص ل ك العظم ديل رياض انت و قاوم عد إ ل ى الله ما تزير عد إ ل ى الله اقرا ح ي ا ة الرسول صلى الله عليه وسلم و ح ي ا ة ا ل ص ح ا ب ة و ح ي ا ة السلف الصالح وصاحب ا ل ر ف ق ا ل ص ا ل ح ة الرجال الصالحين و ا ل أ ج و ا ج الصالحين أ ه ل الله الاتقياء وبهذا تستطيع أ ن تقاوم ه ذ ه الضربات و ه ذ ه اللكمات التي قد ت أ ت ي ك من زوجتك أ و من أ م ك أ و من أ ب ي ك أ و من إ خ و ا ن ك أ و أ خ و ا ت ك أ و منهم جميعا الكل ي س ك و اليك و ي س ك و منك تصور أ ح ي ا ن ا يقول ا ل ع ا ئ ل ة كي س ك ي و ب ن ك و ي س ش ك ي منك ي ق و ل ك ب أ ن امك تقولك زوجك ضلمتني وزوجك تقولك م ك ق ل م ت ن ي وزوجك تقولك باك ضلمني وفبك ا يقولك زوجك لا ما عندك حياه خليك العاده برحمه صلاح الله اخوك يقولك لا ا ع و ز فيها مراتك مراتك تقولك لا تصحي يا خ و انت جاي من ا ل خ د م ة ت ك ب ص عليك المعلم ورئيس ا ل ا د ا ر ة و المدير و لما قيد ا ل خ د م ة و لبيعو اشتراك عيال و داخل راسكم نفوخ و ادخلوا ا ل د و ج و القاعدتين ا ل ن ا ر شعله شك يعيط منه و شك يشك ي منه و شك يذكي منه من ن من نعوانه ن هل شيء اولا و مستعد و إ ل ا يطلعك من الحق و السكر و الزيت وللا ا ع ط ي ك ا تصحيح مرة الفيزي ما بلقى شعوان معاوليدات ما بينو معا الوالد ما نسخشي اللي أخوتي به رباني في مقابلهم صغارك و مره ما ع ف كي ندير نحتاج وقلت ت س ك وشيف ما ر ة م هذا صوته ما له لما جانب د و م النار بوكس من ا ل خ ل و أ خ ذ ش ومع ا ل أ س ف بعد حين يقع لك هذا ولا يلتفت إ ل ي ك أ ح د لابك ولامك ولامرتك ولاخوتك يقول لك انا وديالي عليك تقول ولدي و ا ل أ ب ك يقول ولدي والمراه تقول زوجي و ا ل أ خ ت يقول خ و ي ا و ا ل أ خ ت يقول اخويا وانت توعد يوم مديلك كلهم ضدك ما بغني خ ذ و ك عقله السلام إ ذ ا خسر يا س ي ب ن ا ايوب وما عندك نائب ع و ل علاج والرجال وما لقيت تغيقه م و ا ج اما الشميته وما ل ق ي زوجي أ ص ل ا تعلاش خايف من هي خايف والله مرام ا لوليدي ولا خايف المشاكل خايف ا من ن النملو أعزيزينا م ل تالبعو و يبزوز كي كي كي تدراري مبلحية ورازب ويبزوز تدوز صلاة خايف من المشاكل. المشاكل هي د ا ل ب ا وما خايفين المشاكين المشاكل ا ي من ل هي ح ي ا ة طبيعي وهي الامتحان طبيعي لقوله تعالى الذي خلق الموت و ا ل ح ي ا ة ليبلوكم أ ي ك م و ا ح س ن ا ل ع م ل والله عز وجل قد يفكك وقد يخرجك من المشاكل فرغت عين ولكن يتركك فيها ليرى سبحانه وتعالى ماذا تفعل هل تتقيه أ م تعصاه هل تطيعه أ م تتحداه هل تلتزم بكتاب الله و س ن ة رسوله في علاقتك مع زوجتك ومع أ ب و ي ك ومع إ خ و ا ن ك و أ خ و ا ت ك و أ و ل ا د ك ام ماذا تفعل هذا هو ودي هذا هو ا ل ح ي ا ة وهذا نوع من الابتلاء ا ل ل ي و ق ع عليه أ د ن ى مشكله أ س ر ة ه عندك ي ب ق يسب و ا ل ع ن ويسخط ا أ ي مشكله خ ل ق فاعلم ب أ ن ه ابتلاء من الله هذا مشيئ ومشيئه وضرر يكون عقال يكون ي م ت ح ا ن ماذا تفعل ي ق و ل ه تعالى أرف لام ميم أ ح س ب الناس أ ن يتركوا أ ن يقولوا آ م ن ا و اولا يفتنوا و لقد فتنا ل ذ ي ن من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين و لهم الرجال حقيقيين و م ا لكي س ت ط ع و ا يقضوا حياتهم و يتفرقوا بسلام مع أ ب و ي ن و مع ا ل ز و ج ة و مع ا ل أ و ل ا د و مع الجيران و مع ا ل أ ص د ق ه د و الرجال الذين قال فيهم تعالى من المؤمنين الاجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلت ا ل د ي ن ثانيا حرصا على قلب زوجتك وعلى شعورها لا تداعب أ خ ت ك أ م ا م ه ا ما تداعبش ا ل أ خ ت ديرك أ ك ث ر مما ينبغي أ م ا م زوجتك م ح ا ف ظ ة على شعورها هل ت ل م ك ن من زوجها م ك ا ت م ي ن ع ن اختك إزاي كالصغير و ن اختك و تكرهك إ ذ ا ر د ب ل ك في علاقتك مع ا ل ا خ ر ي ا ت و إ ن كنا من ا ل محارم اختك و عمتك و خالتك إ ذ ا بالغت في المداعبه و الضحاك و النشاط معاوده راك تغير زوجها يمكنك و ل ان لك في تكون ذكيا و في حضره زوجتك ولو كانت من أ ق ا ر ب ك أ ي امراه تشكرها بحضره زوجتك صغار ولما ا صغار تكره تلك ا ل م ر أ ة هي وهي من أ ق ا ر ب ك إن كانت وانت تكرهك ا ل ز و ج ة ل أ ن ك تفضل عليها غيرها هكذا ك ت ف م ي ة كتعود على عمك بالخير ولا على خالتك ولا على اختك د ا ي ر ه تبارك الله وفعله و ح ا ج ق ه وكتموت بكري وكتطيب مزيان ونظيفه وكذا معناه ا ذ ر ك ت عيوناتك وانت م ق ص د زوال ولكن ماسك راكعتين م ف هم و المخالفه في ا ل أ ص و ل هو أ ن لما تسكر وحده ق د ا ح د ه أ خ ر ى يدرك كتذم ا ل أ خ ر ى لاحظوا في الكلام عنا في هذا البلد الحبيب شي واحد لما يبغي يسكر وكشي واحد حداك كيف لك يقول ماذا ل يقول ك عليك واحد و داير الرجل داير ما في عليك. أو كي بحال ما أو لك ب ح ا لا و ج ك جائك منك ما مجحس أنا بحال يعني أنا الأحسان و هو تفعلوني ق د مادم م معك ك ي بحضراتك يقول تدلسوا ي يعني ك أنترك أفضل ل ك ف قلبه أقول ألا أفضل تشكره ما تعرف إذن للمرأة مرة أخرى لك كيف وخد قول د ل ت ا ج ي عليك تقول لك في ا ل د ل ت هاي المسخود و تعوج عليك و توسع س زبخ انت وياه في ك ا ر ي ت اذا إ رد بالك ثم ا ل أ م ر ا ل آ خ ر اشعرها ب أ ن ه ا كل شيء زولاتيالك خ ب ر ه ا ب أ ن ه ا هي كل شيء ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ك هي أ ح ب ما لديك و أ ح س ن ما عندك هي ا ل ز و ج ة يعني شعرها ب أ ن ه ا كل شيء في حياتك و خ ل و كل شيء س و ي ه ديال الكتب ما كين بس سوري ا ع ن ي كتحب ا خ ل س ي ن في الميه ولا م ي ة في ا ل م ي ة كتحب باميه ولا ميتين في ا ل م ي ة ولا ض ع ق انتا اذا ترى غير كلام ولا كان ح ب ك و ي ايه اجبال حال ويحبك س و ي س ا ل و ا ل ح ب ق ن ت ل ح ب ويضرب مئات وثمانين وسبعين وخمسين ومره يقضي على عشرين زعماء ومره اربعين يدخل المدينة. داخل المدينه في حب ا ل ز و ج ة يمكن تدخل المدينه تلقى هذه المقطعات هل م ق ز ب ا ت هل مذوقات ه الصوراتها الشكراتها ل ك ح ل ا ت ه ا ل ر م ض ي ا ت اللي في ه الكحول ابيض ل تزوجت قدرك في الصد ع ر ب ا ل ع ر ل اجراها ل ل العيالها ت شويه ي خلمته ا اربعين حسب المعاملة ا ا ل في د وعلى ح س ا ل ل لا حسب الكلام ل ا ق ة حسب ط ب ب ي ك م ا لا ح س ب ا ل ه د ا ي ا ح ب رابح على شيء معناوي حققتك ا ل إ ي م ا ن كذلك نقص واذا ارجع الله عز وجل في الطلاق قال فيه الطلاق مرتين لان ا ل م ن ز ل ت ز ن ج ب ه الحب قد تطلق ب س ب ب ما ولكن ك د تزمد وقد تندم وتعود تذكره بالخير قد ترجعه وكتعيشوا في السلام وفي الوئام وكترجع المود دور احمد عبد الله وكتطلع المكانه فهديك اذا طلع الحب عند الراجل ونزل عند المراه يصبر ا ا طلع عند المراه عند الراجل صبر المراه وهكذا وبدون صبر لا يسعى يشوش مال ابدا ثم ان تكون لها كما تحب أ ن تكون لك في كل م ي ا د ي ا ل ح ي ا ة كيف ما بغيت مرزقه كلها كن لك ش ي يبغي منا ي ي ولان وتحبك وتحبها وتعيش معها في س ع ا د ة وفي وئام منزله لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه ثم أ ع ط ي ه ا ق ص ط ا وافرا وحظا يسيرا من ص ر ف ي ه خارج المنزل م ا تخرج ما تدخل ما تمشي ما تجي ما تزور ما تظل لا سياره ب ن د م ستخرج شويه وتشم الهواء وتشوف الناس تخرجها في خرجها في ر ح ل ه في سفار في... تزور الاهل ا ل أ ق ا ر ي ب ف س ح ة في اي مكان مناسب لكن ت ر ك قال فيكم تعالى في كنا تعالى وقرنا في بيوتكم تحت امهات المؤمنين اللواتي قال الله عز وجل فيهن وقرن ف ي يعني النساء و في بيوتكن أ م ه ا ت المؤمنين كنا يسافرن ا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقترع لهن من تخرج معه للصفا تقول ليش لنا س ن ه ممنوع الخروج والمراه عند ثلاث خرجات خ ر ج من بطن أ م ه ا و خ ر ج من بيت ابها إ ل ى بيت زوجها وخرج من بيت زوجها إ ل ى قبرها هذا الحبس ه ذ الى ا ح ب س ا ل ق ا ر ة تحت ا ل أ ر ض هذا لا تخرج إ ل ا ثلاث مرات في حياتها من ك ن ا كلا في ا ل ق ر آ ن ولا في السنه تخرج من بطن أ م ه ا إ ل ى الدنيا ومن بيت أ ب ي ه ا إ ل ى بيت زوجها ومن بيت زوجها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 يقول ك ب ر و ن م س ت الله ش خ ي كنت مدفدره وحقا لها ل كيقول ل ان قولي و لا إله إلا الله ا تتركها ك ق وكتقول ل لها قولي لا إله إلا ا الله بحالك ي ض ب م و يقول ل الله و لا ل ل تشوفها ع ي ا ل هدرها هدرها بعد الدين. ما, وراء الطبيعة. الفقه ديال ما وراء الدين ما خلديك الطبيعة وراء الجهل المراه اذا كانت مريضه يجوز أ ن يكشف عليها الرجل إ ذ ا لم نجد م ر أ ة وليكن الطبيب مسلما فان لم نجد طبيبا مسلما يجوز أ ن يكشف عليها ط ب ي ب ا غ ي ر م س ل م هذا ه وثق ا ل و إ ل ا ما كان الدين صالحا لكل زمن ومكان اصلاح إ ي اذا شاركها كذلك وجدانيا فيما تحب أ ن تشاركك فيه ا ل ن ا ح ي ة العاطفيه ة ا ل ن ا ح ي ة ا ل و ج د ا ن ي ة و ا ل ن ا ح ي ة ا ل ن ف س ي ة شاركها فيما تحب أ ن تشاركك فيه هي إ ن اذا نشطت لامر من أ م و ر الوجدان الامور ا ل ع ا ط ف ي ة ينبغي أ ن تستجيب لها و انتزع مراجل ي ت ك معبس ا ك انك اضحك لها و ل كان ع معقول ج م ي ع ل ي افمك و لكن ه ذ ا يقول ر ف ك انت و زي كذا ضحك اما تضحك معك هي و لا تدور فيها ت ت ق د س ف ي ه ا لا هذا ظلم و داعشي ذاع كيف تبغا تضحك معك و انت نفسك ضحك معه هي ن ف ش ك ولا ش ي كيف قبل الحين كيف يقول رفع الناس مع رسول ا ل ل طالع ل ى الدم ما في هي ج ي تما تاذر ولكن ا المرأة عودتها ر ا ش ق لماذا ه عليه عليه هو ا بغية تفكيرك و و و و و و تقصر تضحك تقصر تنكس فيه إ ح س س خ تكون ش ا عاديين ب ح للمرأة ماشي حالة في ع ة سأفرخص ع ل ه هي ه ا و عودت ا ك لما ا الرازة ش ي في عادية حالة تريد ا ل م ر أ ة أ ن ت ل ع ب ك أ و أ ن تضحك معك أ و أ ن تنكس معك أو ولكن ا كما تحب تشاركك هي لا ك وإذلك يمكنك هذا ل ما معك وضحك ان تتصنع في, في هذا الامر م ل ك ضحك ا الحضية وجهاز ع خفير صفيرها لي وطار ت ا ي انا هاتقول ن ا س تقولك ل و ج ضحك معاك و تخفعيها يبقى فيك الحال ما يبقى فيك الحال و الدرفي هاتقولك هاته بيتيك ع ر ف ت ي د ي ا هذه القضيه ديالك اليوم هات الجمعه هذه رايك ارضك ديال ن ه ا الحد ليفات هيك عقلت شزلانك يدي الحلو وصل م ا ت ح ز ب لا ما ت ح ز ب ك هو ا ل ع ص ل ثم كذلك من بين ا ل أ م و ر ا ل ل ا ز م ة للزوج أ ن يراعيها أ لا تجعل زوجتك تغار من عملك بانشغالك به اكثر من اللازمه إ م ا بالبحث إ م ا بالصنعه م ا بالصنعه م ع ي ن ة إ م ا كان م ه ن د س يصنع ا ل ب ل ا ن ه كي يدلو ا ل ب ل ا ن ه وكي يبسو ا ل ب ل ا ن ه من ليد غلوها من كبع المكتب دياله كي ما كي يسبشي كان يدلوها هذا من أ س ب ا ب الشقاء في البيت ومن أ س ب ا ب الخلاف ومن أ س ب ا ب تفككك العصر ذ ر صح ا ل ا و ي ر مثلا عندك ا و ر د ن ا ت و ر شد كاتعلم فيه و ك ت ك ت ب فيه و ك ت ف ر ج فيه وكذا انك تكون زغير معه راي لما تدش ا ل ز و ج ة حقه راي ممكن تضيعولك و ا ت ح ر ق و ل ك لانه كي يولي ل هذاك محل زوج عليها لك شريك يدي من قهلك ا ل آ ل ة و هذاك العمل ك ت م ن ا ايه ل ت ق د م منه ل ي ه الفساد و ا ل ض ي ع و ربما ينبغي ان تضيعولك ايه ع ل ى ك ا ت ع د ل ه ش و ي ة ش ك و الله و لكن م ا ع ن ج د حق لان و ت ص و ر زوجتك من شده الاعشاب ء ح ويشترط ب ر ة ا ل ض ن ب ه لا تشاهد فيها غير س و ف ر غير نظرتك إ ل ى زوجتك ن ظ ر ة الرضا فيها ع ب ا د ا ل ابتزامتك ف لزوجتك ع ب ا د ة ملاعبتك لزوجتك ع ب ا د ة مضاحكتك لزوجتك عباده ص د ق يعني والصدقه سبحان ي ل ا ر وده الله ن ا ا ب ب ض ا ي ليت ة من ل غ من قناة القناة, القناة. فيها فيها عناش أخبار. في في فلسطين فغانستان فيها جاهلا فيها اخبار تسوقها العراق تسوقها تسوقها لفولده كيف كوصوبا يش في في في في في في الشيشان تسوقها تسوقها تسوق تسوقها كشمير جانب ن ل ب ا ا ا ن ن ت خ ا ت لبنان ل ي ة و ت ت خ ا ا الدولفلانية ب ماذا حصل ماذا حصل كيف كانت له زوجه لولاه فكيف به الناس وتحكم به بالتليقوما ايه ا ل ز و ج ة لا ك ي ن ا ي ن الزوج ولا ما ك ي ئ ن اذن رد بالك ورا من ا ل أ س ب ا ب الخطيره التي ش ت د ت ا ل ا س ر ة هي وسائل الاعلام م ماشيه أشفات ناولا ما فاسداش بالبرامج ولا لا. غير كونك النقية ل أجزة ك ي لكن اللسان والقلب والعقل ما ك ن ت ع لا ش كل شيء ي د ف ر و ا ل ك ف ا ي ا إ ذ ا مكانتش لا تتكلم معه ولا تتكلم معك قد ت ولا لهم قد تسمع منه م م ا تسمع منك إ ذ ا ما كنتش وجودك وعدمك سواه ذ ا هو السر في الانفصام الذي وقعنا ان ننزغ العصاره ب ا ل أ ب ا ء و ا ل أ و ل ا د هذا الجيل الصاعد والجيل الكبير الموجود ا له آ ووسائله له ولما تلاحظ لفقر لما تمشي في الضرب هذه ا ل ل ي ل ة تفك البلد هي تدخل فيها لماذا تلاحظ انك ك كت... تتحمص زمراتك و تتحمص ف و ل ا ت ك و ت ت ذ ك ر ك ا كتسولها هي و تسولك و ت ت ذ ك ر و و ت ع ا و د و وتقول ل ه و تقول لك و يقولك الدري و انت كتتعود من د ا ل مره و د ر ي كي تسمعوا و كي تربوا منكم و كي تعلموا الكلام و كيفيه الحوار و ا لا ت ر س و ل نفيد م ولا نفيد احدا من اولادنا ولا يفيد الاحد من اولادهم يمكن والدهم اللي قاموا بتخلي اخبار و ا ل أ ف ل ا م ولا الرسوم ا ل م ت ح ر ك ة ولا ا ل ك و ر ة تدخل ا ل م ك و ن ا والدليل ثم لا تكن مستبدا ب ر أ ي ك فاستشيرها وخذ ب ر أ ي ه ا إ ن كان صوابا وزول عليكم ذ ك ف ك ر ة قديمه شاورها مد الرايه شاورها مد الرايه ف إ ذ ا وجدته صوابا فاعمل به وقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشوره امي سلمه رضي الله عنها في صحن ا ل ع د ي ب ي ا وكان فيها فتح كبير على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ا ل ص ح ا ب ة خصوصا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فش امرهم رسول صلى الله عليه وسلم يحلقوه و م ب غ و ص يحلقوه الحزين قالهم حلقوه قالوا ل ن م ق و ورسول الله ع ل وسلم حازينه لذلك ودخل م غ ض ب إ ل ى ام سلمه قالوا الدراء اصحابهم ر هلكوا مالهم قال لا نقل لهم يحلقون محلقوش و أ ش ا ر ت عليه رضي الله عنها وصل الله عليه وسلم ب أ ن ي ح ل ق فيحلق فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار ا ل ص ح ا ب ة يتسابقون على من يحلق ا ل أ و ل فكانت أ ع ظ م إ ش ا ر ة أ ش ا ر ت بها امراه على ر س ا ل هي إ ش ا ر ة أ م س ل م ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت إ ذ ك ق لا ل الماضيك عقلها وعلى أقل بالحال ل ر أ ي دي يمكن ويجعي جوية تستقبل ا آ خ ر ي الراي ودين ي ن م مزقون يك ناقصة من عقل ع كنتان ديال ه ا العقل بعتغل على ع ع ن د ه الموت ق عقل عندها تترباع ز لكنه لم ا خ ط ر عندما عقل يقوم ب ل ي ا ر ه ا ل و ب ا ر وربما يوجد في ا ل ن ه ر ما ل ا يوجد في البحر وربما ت ك و ن هناك ي ا ا ل ب ح ر ومتى ه سيخبر ا ي ق ا ل ا ل ح م ا ل ر ج ا ل في البحر ما نمسي م ما وراج ما رأى عقلة عقلة عنده الموجودين هيقيت ولاخطة اخلع الماء ل ص و ت ح ا و يدي ا ل م ش ا ر ي ع و ي ر ب ي ح ا و ل ا ل د ر ا ي و ر ش ي ه ح ا و ب و ا ل ح و ا ي ي و ر و ي ح ا و وتوقف ع ل ي ه م و ي ر ويحاول التحاور يمشي يخدم و ي ج ي ب ا ل ل ف و س يمشي ر التحاور ك ا ر ض ا م ي ويحاور ل ا و ل ا ل ي ن ج ح و ل ا و ر ويقوم ل ا ب و ت و ل ا و ر ا ل و ل ا و ا ر ا ل م ر أ ة يومها تشوف كلشي ولاني خلص دول ة المال ا ل ض ا ر ب ة ولا ك ل ش هي صارت ا ي ل اجاه مو زدو دقق ليه ولا تلقاه في الباب شوف هذا المراه وللا دقق على المراه ل ى الداخل شوف ا ل م ر أ ة وما ص ي ح خبر جهاز كاين ت س و ل ه ا على ولد منك يقراك الله يماست طه يقول وتسول ا ل م ر أ ة في قعره فيك ي ق ر أ وش حاجه في الدوره الاولى وش حاجه في الفرد الاول وفي الفرد الثاني و الفرد ا ل ث ا ل ت و ش نخص وماذا نحن نفعل وماذا نفعل وماذا نفعل ولا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن ن ح ف نحن ي ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ي ن ن و ن و ح ن نحن نحن نحن ن ي ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا نحن نحن نحن ع ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح م نحن ر ح ن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ولا بعلمية كان ولا ها أنا كبير أذبية ر سوعة ع فقال موتوا فيه رياضية لهم ان ل ر ي ي ة أ ارسلوا ما ع ف ت العلم الجريبية ا يمكن يقرأت د ا ل ن امي أنا أمي ب خ و و ح ا رسول ل ه كانوا أمي ل ص ح اغلبيهم ب كان أ ت أ م ي وغيروا التاريخ أ م ي بس هي بس تعرف ما هي خ ل ج ا ن ب ص ت و ه ك لكن ا اے لن و وال و ا تتمكن من ذلك ان ل ث ا يكون ر ه ن ا ا مستشفى ا ا نخ ل في مكان اخر ل تساله لبكاس انا قل س ا ل وولدك د ي ا ل ع ا ل م و شكرا ي وقدام ه ا ديك الليله كي يقرا فيها وولدك باش اذا سوره قلو كي يقرا في السنه فلدي وهذه ا ل أ ب و ه وهذه مسؤوليه وهذه ا ل ر ع ا ي ة و س ت س أ ل أ م ا م الله عن أ و ل ا د ك ما عندك لا ي م ثم إ ذ ا خرجت من البيت ف ش ي ع ه ب ا ب ت س ا م ة وطلب الدعاء كما تحب أ ن تشيعك بذلك و خ ا ص ة عند ا ل ص ف ر لما تخرج تخر من البيت تخرج ك و ن من البيت ف ر ق مرتك بابتسامه مش ي ع ب س و ك ت س ب ه عندك و اللهم ط ي ب ي بكريات نوريك و ا ل ل ه نجول القدر ما ق د ر ت ك تنخرج عليك ذ ر ا ك ه ر س ا د ة ف ر ق معها ب ا ب ت س ا م ة و ا ل ب ش ا ش ة و ا د ع و ل ه ا و هي كذلك تقابل ابتسامتك ب ا ب ت س ا م ة اخرى و تدعو لك و تكون على العهد ي ن ت ك و ن محافظين على الميثاق الغليظ الذي جعل الله بينكما كيف يقولك ل الشيء لماذا الله ت تضحك ابتسامة ه فيها د ي يعطيه ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتسامتك في وجه اخيك صدقه ماذا؟ ايه تبسوه تلقى وتبسملوه صدق بعشري فلو السم يضحك ي السم و القلب ف يضحك ذلك لا سكت الابتسامه على أ ن ك تحب اخاك ل أ ن ا ل م ق م تخاف اخاك تسلم عليه السلام عليكم و رحمه الله و بركاته ولكن لك تحب أ ن ك تحب أ ن تلاقي ك تحب ن ك ت ل ا ق كتبس نحن كنقول ا م غ ر ب ان شاء ا ل ل ي ف ح ك من ع ي ن ي ولكن خ م ي ج تحس بخوك ب أ ن ه فرح ي بلقائك من عينه فلا يضحك و ل ك م الملامح لا تعبر قبل اللسان ي ب غ ي ان ننتبه لهذا وهذا ينبغي ان يكون مع ا ل ز و ج ة و أ ن يكون بين الزوج وزوجته ا ل تحرص عليه هي كما يحرص عليه هو كذلك وخذوه السفر قد ي ب ع ي د يدعو لها وتدعو له كما هي س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم في توديع المسلم ل أ خ ي ه المسلم استودع الله دينك و أ م ا ن ت ك ثم إ ذ ا دخلت فلا تفاجئ حتى تكون م ت أ ه ب ة للقائك إ ذ ا كنت مسافر جيت وجيت ب ي من السفر تخبرها س ب ق ه ا مع اساس الى هذا ما تدخلش عليها على قفله خبرها ب أ ن ك جاي ولا تفاجئها علاش لتستعد داير لقائك إ ذ ا كانت مغاسله تغسل ولا مبدلش ح و ا ج ه ا تبدل ولا معطرش تعطر ولا م خ ح ل ش كحل ولا مزوخه د و خ علاش جاي د ز و ي ه وتحب أ ن يراها في أ ج م ل ص و ر ة كما يحب هو أ ن يردها في أ ج م ل صوره لتزداد حب في قلبه كما أ ن ه ا تنتظره أ ن ي أ ت ي بلا ف شهر يبغي أن, أن كيف يقول ان تستعيد سيكونوا ا لا يسرقوا ر ي فيارك في ن قد تقش شك في الجحيم دابا خ ي فما تلقى شي حاجه أما لك إنتيق سيقول معرفة ا الرجل لسا الرجل مكين مكين طبيعة يسموه بأنفسه أخبيرها أخبيرها هذه إلا خلقه تساعد آثن ولا تفاجئها ولا تباغتها بمجيئك ثم حاذر من الكذب عليها واستعمل المعارض فيما أ ح ل الله تكذب اذن إ قلت حاذر من الكذب عليها واستعمل المعارض فيما أ ح ل الله لا تكثر من الكذب على زوجتك ف إ ن ك إ ذ ا كذبت عليها لا تثق فيك م ر ة أ خ ر ى إ ل ا في ا ل أ م و ر ا ل ع ا ط ف ي ة كما أ ش ت سابقا ل أ ن ه لا يجوز الكذب إ ل ا في ثلاث مواصف في الجهاد وفي الصرح بين الناس وبين الزوجين هذا المجال العاطفي تقول لك أنا أحبك أن ف قلنا تقول أن لك أحبك يمكن ت ق لان ل ع د واحد يجد قدامك والود ي شيء اللي في والقرب جاء المحبة الأخيرة هذا القول وإن كان خلاف ا ل ح ق يقرب ة ي ق بينك وبين زوجتك ويصلح بينك وبين زوجتك دقل يدخلوا قد الجلد الصلح بين الناس على كأنه كأن تكذب كنت تتكلمو بين إنسان إنسان المسلمين متعاديين في آخر إطار تضابر مع ما شيء ولكنهم لم يكن يريدون ان يقوموا بذلك ب ذ ل ان ي ق و لك ا م ح ل ي ان ي ق م ا يعود ان يقوموا ب ذ في ح ق ي ق و ر و ا بذلك ان يقوموا ب ذ ل ان يقوموا بذلك ان يقوموا بذلك ان ي ق م ع ا د ي ع ك ا د يقوموا بذلك ان يقوموا بذلك ان ي ق و م ا ب ذ ك ان ي ق ا م و ا بذلك ان ي ق و م ا بذلك ا ل يقوموا بذلك ان يقوموا بذلك ان يقوموا بذلك ان يقوموا بذلك ان يقوموا ب ذ ل ان يقوموا بذلك ان يقوموا بذلك ان يقوموا ب ذ ل ان يقوموا بذلك ان ي ق و ك و ا ب ل ا ق ي ه م ب ل بذلك ان يقوموا ب س عندك يعاودي يعيقهم وديك تقول يتصلحوا لي الضبا بعدما ما للاخر سميوني ي ر ب أ كنت, كنت بس بس اللي بغيتكم ت ك م مناخرية بس ن ي اللي مهم مره ايضا عودوا الساعة اخرى وجي وكذلك المرايله ب ق د ح ا ر س ه عليك شيلي ك د ا شيلي ك د ا خصمي ك د ا مخصمي ك د ا وانت ما قدشي بلاشي أ م و ر ع ر ض لها ب أ م و ر ماشي كذوقه ص ر ي ح ة ولكن باش تحرمها م ك ن ترضيها حتى لا يقع الخلاف والخصام حتى لا يقع ا ل ب غ ض ا ل ك ر ا ه ي ة ان المرايله حست ب أ ن ك ابغي تشتيلها ولا كذا يمكن تعواج عليك انت ما قدشي وزف عليك ونظرا لحبك لها ونظر ا ل ر ب ق كلها وقع تحاول القضية لا وما تكتب في نفس ثم لا إن عنه وأنت تزين لها س ب ق أ ن بينا هذا في تزين ي المراه لزوجها ولزوجته ا و أ ن تحسن صحبتها و أ ن تساعدها في ا ل أ ع م ا ل المنزليه ة إخوة د من ضمونك مرأة مكنس معه يحن عون عونها تطيب يكون في الكزينة زوجه ولا ولا ولا صور إلى إلى غلبة سحلاله بردلات الشرارة على الرجل ده ويدق شي واحد س ي راس ولا شي ء مرا ويهرب ع ل ا س يمشي يدخل ل خ و ي و ك و ز ي ن ه ز ع م ا جريمه تدل ز ع م ا ي ل ق و ه كاعه ولا ا مراه شكرا فيكم انتم اللي ي ق د و ن د خ ل و ن عليه في الدار والقوه شدد الكرات كي ي ي ق والمراه كاينه شكرا فيكم من البشريه ا ل ط ب ي ة من الفواصه وكي ي ي ق غير ا ل د ق م ت ي ع من الكرات ويرمي الفواتور ويجي ي ي ع ل ى ا ل قولي كنعاون م ر ما ا ع د ر و ش ا ر وشو ما ج ا ع د وشو ما ر وشو ما قاعد ما ا ع ر ر د و ب ا ل ر أ ى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعين زوجاته في ش ؤ ل البيت دي الفواتار وطيب الخبز لا طيب الدواز ل ا طيب الحليب ولا ساي ولا سيخ ش بس و ل نطف الفراش ولا ش ط ب عادي ف إ ن ك تقصدي برسول النبي ص ل الله س ل م وفهمان وراك من ا ل أ و ل باش ما تفهمش هي لك نتجاهله بانه راى غلبك وراك م ن ا ل و ل كتفيق بك ي الدار لا من ا ل أ و ل قل ل و الدرا الرسول صلى الله عليه وسلم ك ن ك يعاون زوجات في شؤون البيت وكان ك ي خ ي ط ح و ا ج و بوحدو وكايصوب ن ع ي ل ه بوحدو وكاي يمكن يحلبلهم الشاذ ويمكن ينضف ويمكن يعاونه من فراشك و ش و هو رسول الله ا ل و ت ح ك ي احدى امها ت ق ي ل كان يعمل في شغل اهله حتى إ ذ ا سمع المؤذين كانهم أ ن ه ل ي ع ر ف و تكشير في الدكاة ل أخرج ع جمع صار وتصور ا بين لا م ي ن ا ل ع ر ف و ا ل ن والعجم وقبل م ا ان يتعبني ش و ي و ك ي ع ا و ن ه م في الدار ويربي ك ا ل د ا ر ه و ا ل أ ح ف ا د ويلعبوه ك م ويوليلهم ك فرس ويركبوا الدروس عليه ا م ا ر ا ش ي شالي مساريين وإحنا شعلهاش القنوات وعندنا فقال لهم انك ي س ر ي ب ب خلع ع د دريم ان ل علاش؟ ي تقوم بمساعده في الكارطة الناس بمساعده الناس بمساعده الناس بمساعده ل الناس بمساعده ي ف ن الناس ي في, في, في ت ولكن ا يمكن ان يكون ل لديك مصالحك ويقول لك ان تتعامل معهم بهذا الشكل يضربون ضربه م ع ن و ي ة ولا م ا د ي ة ولا م ع ن و ي ة ولا م ا د ي ة ه ش و م ه هذا مش شعب ثم كذلك مما ينبغي لك أ ي ه ا الزوج المسلم أ ن تستمع إ ل ى نقد ا ل م ر أ ة في ص د ر الرحمه م ر أ ه تتعلق عليك تسمع لها بصدر الرحمه هاذيك ه ا د ي ولا تدخلش مكه ي ولا تكثر ف على الجيره ولا على أ و ل ا د ك ولا في ا ل ن ف ق ة ولا كذا ولا كذا ع ا د اسمع لها مزيان وفك مزيان و ي ت ب ي ل ك ب أ ن ك خطا أ ر ج ع عن خ ط ا ئ ك إ ذ ا بغيت تكون سعيد في بيتك مراتك راك تحبك و ب ي ن ك و ا بين عمود دور احمر مدويقين ل خ ي ر إ ذ ا نقدتك ونصحتك وعلقتك عليك سماعك قلتلكم إ ذ ا بالك التعليق اجيب معلو قل ا عادي انما اجيب معلو ها على جدتهادي وها على جدتهادي ها على, على جدتهادي ها على جدتهادي ها على ج د ت ه ا د ها على ج د ت ه ا د سلام ثم عليك كذلك أ ن تغض الطرف عن بعض نقائص الزوجه وملاطفتها النقائص ديالها غض عليها الطرف فيها بعض العيوب ف ي غ ض عليها الطرف و ش و ف ا ل محاسنها و أ ن تلاطفها كذلك لاطفها وعاملها بالتي ن هي احسن اذا ليصف عما ما ينبغي للزوج أ ن يقوم به و أ ن ي ل ت ه م به ويصبر عليه ليجعل من بيته ج ن ة من جنات الدنيا و ن س أ ل الله له ولها أ ن يعيش في ج ن ة ا ل آ خ ر ة بعد ذلك ثم ب ا ل ن س ب ة ل ل ز و ج ة ل إ ي ج ا ز ل أ ن سبق ان تكلمنا عن هذه ا ل أ م و ر قال صلى الله عليه وسلم فيها أ ل ا أ خ ب ر ك بخير ما يكنز ا ل م ر أ ة أ ح س ن ما يكنزه الرجل ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة إ ذ ا نظر إ ل ي ه ا سرته و إ ذ ا امرها أ ط ا ع ت ه و إ ذ ا غاب عنها حافظته إ ذ ا ل م ر ا ا ل ص ا ل ح ة تحرص أ ن لا يرى منها زوجها إ ل ا ما ي س ر ه و إ ذ ا أ م ر ه ا أ ن تطيعه في المعروف و إ ذ ا غاب عنها أ ن تحفظه في ماله وعرضها هذا هو الالتزام الذي ن ب غ ي أ ن ت ت ز ا م به ا ل م ر أ ة وهذه ا ل أ م و ر اشتهر أ م و ر ج ز ع ي ة ك ث ي ر ة و إ ذ ا ق ص ت الله في حال اخر ث ل ا ث ة من ا ل س ع ا د ة ث ل ا ث ة ا ل أ م و ر هي سبب السعاده ثلاثه من الشقاء ث ل ا ث ة ا ل أ م و ر ت ص ب ق ا ل ش ق ا و ث ل ا ث ة ا ل أ م و ر ت ص ب ق السعاده, السعادة فمن ا ل س ع ا د ة ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة تراها فتعجبك هذا ا ل ن و ل من أ م و ر السعاده ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة تراها ف ت ع ج ب ه يعني منظرها جميل ت ع ج ب ه و ص ا ل ح ة في أ خ ل ا ق ه ا ومعاملتها وعقيدتها وتغيب عنها فتعملها على نفسها ومالك ولغبت عليها ت ت ك و ن مطمئن على المالك وعلى عرضها لا تفرط في عرضها ولا في مالك ثانيا و ا ل د ا ب ة تكون وطيئه ف ت ل ح ق ك ب أ ص ح ا ب ك ا ل د ب اللي عندك ت ت ك ن عليه ا تكون وطيعه س ه ل ة وسريعه اذا ر ب ع ن ت ت ح ق ك تلحق عليهم اذا عندك حمار يكون زين ولا بغر يكون زين ولا ف ا ر س يكون زين ولا دراجاتكم ز ي ا ن ة ولا دراجه ناريتكم ا ز ي ا ن ة ولا زيارتكم ا ز ي ا ن ة هذه من ا ل س ع ا د ة أ م ا ا ل ا كان في شي ح ا ج ة مقربه ق تقدم ا ل م و ض و حمار ع ر ا ض ولا عور ولا هيا تحت الطريق ولا ولكنهم ا ي شمية والضطافي ا لها الموتور ونوات ر محرقة القدام و ل ق ما ك ش ومثل ل ا ا تبقى هنا م كانوا ص بالزفت يحبون بهذه ا ل م ر ي ق لقى ويجبونه ا ق ف ه ا ل ز ف ت ي ويجبونه و ي ق ا س ف ا ل س ر ويشاركهم ا ل بهذه الطريقه دارت فقالت لها وشو انك ما ت روي ي ش كي عادية تحسن لنا درجة وسكتات ي ا هادي ن ل فيه يتفلق م واتقذى ص ل ك ل ا هادي ن ل ي المرض هتعطلك موكنا ماشي علازيك اذا بجد هادي حسنلك عدميناش ما بيشق. وكذلك من ح س ب ا ل س ع ا د ة الدار تكون و ا س ع ة ك ث ي ر ة المرافق الدار د ي ا تكون واسعه فيها فيك ا تسكن وفيك تناس وفيك تاكل وفيك تدير ا ل د ف ي لاجئه مش م ش ي ه بتعشوها تقولو الباب هذا من ا ل س ع ا د ة و إ ذ ا ق ا ص الله عز وجل م كان يقول في الدعاء اللهم بارك لي في رزقي و وسع لي في داري كان كتب ا ل ب ا ر ك ه في الرزق و ا ل ت و س ي ع في البيت و ث ل ا ث ة التي من الشقاء ا ل م ر أ ة تراها تارا ف ت س و ؤ لما تشوفها ما تعرفك وتحمل لسانها عليك لسانها صليت دائما معيار ا ل س د ا فيك و ع ن غبت عنها لم تعمنها على نفسها ومالك و ل غبت عنها تفقه خيف على مالك وعلى عرضها اذنك ي ا ر ي ت ه و س ا ل ك هذا ب ا ل ا س ب ا الشق والدابه تكون قطوفا ف إ ن ضربتها أ ت ع ب ت ك و إ ن تركتها لم تلحقك باصحابك أ ص ح ب بهم ك معجزها ي لا تتلحق الضم والثالثة الدار قد مع يبعدك ضيقة تكون قليلة المرافق و لان ك ل المسلم يعيش ا بيت مسكين ويعيش ا ل ك م ك ر س في ن ا ف ي ه الدراري ف ي ن ا ح ي الضيف فقد ي ح الضيف فقد ر يحسن و ل ض ي ف ف ي د يحسن الضيف فقد يحسن ا ل ا ي ف فقد يحسن الضيف فقد يحسن الضيف ف م ر ا ح س ن الضيف ك فقد يحسن ا ك و ي ف ف ي د يحسن الضيف فقد يحسن الضيف فقد يحسن الضيف فقد يحسن الضيف فقد يحسن ا كيف ي ف وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم العول على الدين ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة وسمعوا حقوق ا ل م ر أ ة في ع ه د الرسول صلى الله عليه وسلم و م ط ا ل ب ة ا ل م ر أ ة بحقها في ع ه د الرسول صلى الله عليه وسلم في ق ص ة هذه ا ل م ر أ ة ا ل ج ر ئ ة ا ل ف ق ه ا ل ف ص ي ح ة أ ت ت النبي صلى الله عليه وسلم أ س م ا ء بنت يزيد ا ل أ ن ص ا ر ي ة ا ل إ ش ه ا ل ي ه وهو بين أ ص ح ا ب ه ف و ص ح ا ب ه فقال ب أ ب ي و أ م ي انت يا رسول الله أ ن ا وافده ة النساء إليك ذ ه النساء ق ي ب ة بأن ا ل فأجد إجمعية الي فكلي رسول الله عن ان ل الله وافدة عز وجل بعثك الى الرجال والنساء كافه أصلك إلى الرجال والنساء. ف آ م ن ا بك و ب إ ل ه ك و إ ن م ا احذر النساء محصورات ا ل مقصورات قواعد بيوتكم محصورات م قواعد ص ر ت ق ا ي في ن بيوتكم ومقضى شهواتكم يبغي يلبسوا يقولوا كالقلمة واجهوا موجودة في الدر وحاملات أ و ل ا د ك م وحنانك نحمل لكم ا ل أ و ل ا د لحمل ا ل ر ض ا ع ة و ا ل ت ر ب ي ع و إ ن ك م معشر الرجال هو بينتك لنا به عمل المراه داخل البيت المشويه العظمى الملقاه على الزوجيه ايه ا وانكم معشر الرجال شو دب فضلتم علينا بالجمع والجماعات صلاه ا ل ج م ع ة وصلاه الجماعه ما واجبش ي على النساء و ع ي ا د ة المرضى ما واجبش ي على النساء وشهود الجنائز النساء ما كيخوذهم على الجنازه ح ب ع الحج. ل ح المرأة والحج ل بعد ي و الحج م اللي بقى في لأنه خسرهم ر م معه يعود、معاه. إذا كانت و أ ف ض ل ذلك, ذلك وفضل ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل قالت له و أ ف ض ل ذ ل ش ي ء كله قاعد للجماعه و ا ل ج م ا ع ة و ا ل ص ل ا ة و ا ل ج ن ا ز ة وعيدت ا المال من, أفضل من الحج وكذا أ ف ض ل منه افضل ذ ا ش ي ء كامل الحج الجهاد ا م كان جهازه حينما ك ن ج ا ز و إ ن الرجل إ ذ ا خرج حاجا أ و معتمرا او مجاهدا حفظنا لكم اموالكم ماذا ك تفكروا كتقول الرجل منكم الى خذ مجاهد لا حاج ولا, ولا معتمر حفظنا لكم اموالكم وغزلنا ا س و ا ب ك م كنغزلكم تبديلكم كانوا م د ي ن الغزل يصف وربينا اولادكم افما نشارككم في هذا الاجر والخير في ا ل ث ق ا ف الاسلاميه في النساء ا ل ص ا ل ح ا تقلل فقالت ر ا للجام ا ج ل ويديله ويديله خ م صباحة له افلا نشارككم في هذا الاجر ج ر و ل تقلل خ ي في ر إذا ا والخير ويجيب جناتك سمعوا الحوا فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ص ح ا ب ه بوجهه كله يعني التفته ك ا م ل ة ثم قال هل سمعتم مقال م ر أ ة قط أ ح س ن من مساءلتها في امر دينها من هذه عليه وسلم فقال التفت إ ل ي ه ا فقال افهمي أ ي ت ه ا ا ل م ر أ ة واعلمي من خلفك من النساء فمنت ي وعلمي من خلفك من النساء أ ن حسن تبع ا ل م ر أ ة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته أو موافقته يعدل ذلك كله بان ل اللَّهِ قَلَّ الْمَرْأَةِ ر و س سَهَامِي وَاعْلِمِي م أَيَّتُهَا وَرَأَكِ مِنَ ا ل حسن ا ء م تبعل م المراه ن ء لزوجها ل وطلبها م ر ض ا ة ه واتباعها موافقته يعدل ذلك كله لما راينا عاشت الزوج ديالها بخير بالمعروف واطاعته ط في مرضاه الله واتبعت موافقته يعدل الجهاد والحج و ا ل ع م ر ة وصلاه ا ل ج م ع ة وصلاه الجماعات و ع ي ا د ة المرضى واتباع ا ل ج ن ا ئ إذن لي إن أخواتي. إذن ليطمئن لكي أخواتي قال ل ل ب ع ي كي ن ولا حاجة بغدت فانصرفت ا ل م ر أ ة وهي تهلل, تهلل. تقول ه ل ل ت لا إ ل ه إ ل ا الله يعني فرحت واعجبها ه ذ الجواب ا اطمئني ك اذا ن الجنة كان الجنة ت خايفة ودخل يدخل يدخلوا يدخل اللي رجال, رجال والقاوة بلاس إلا رجال رجال بالجياسة ما هي يمشي يقولوا وما ما ما يمشي ولا وارجال جاهز بالحج بحج بلاس إلى إ أخير م أ إذن هذا اهم ما ينبغي أ ن أ ش ي ر إ ل ي ه في هذه ا ل ح ل ق ة ا ل م ب ا ر ك ة س لا أ ط ل على إ خ و ا ن ي ينبغي أ ن ن ح ر ص إ خ و ا ن ي أ خ و ا ت ي ذ ك و ن و إ ن ا ث ا على س ع ا د ة الزوج ا ل ز و ج ة وعلى أ ن تعيش ا ل أ س ر ة في وئام وانسجام ووفاق و م ح ب ة و م و د ة و ر ح م ة ولا يتحقق هذا إ ل ا ب إ ذ ن الله وبالتزام ه ذ ه ا ل أ س ب ا ب و ه ذ ه الشروط و ه ذ ه الضوابط و ب أ ن نصبر أ س ا س ا ان نجعل على راس هذا كله الصبر و أ ن نستعمل عقولنا و أ ن نكون حكماء ف ط ن ا ء اذكياء في ق ض ي ة ا ل ع ل ا ق ة مع الزوجات و ا ل ع ل ا ق ة مع الاهل عموما حتى نصنع ا ل س ع ا د ة ب إ ذ ن الله و م ن سلك طريقها وفقه الله سبحانه و تعالى إ ذ ا نكتب بها ا ل ق د ر إ ن شاء الله أ خ ت م ثم ما وعرج على هذه ا ل أ س ئ ل ة أ و أ ر ج ل الى ح ص ة أ خ ر ى إ ن شاء الله اللهم لك الحمد فترضى ولك الحمد إ ذ ا رضيت ولك الحمد على حمدنا إ ي ا ك وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين اللهم اهدنا و اهدنا و اجعلنا ه د ا ت المهتدين و اجعلنا ضالين و المضلين برحمتك يا ارحم ا ل ر ح م ي ن س أ ل ك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين و إ ذ ا اردت ف ت ن ة بقوم فاقبضنا إ ل ي ك غلبتني اللهم اشترنا فوق ا ل أ ر ض وتحت ا ل أ ر ض ولا تفضحنا يوم ا ل أ ر ض عليك وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا و ج ي د ن ا علما واغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اصلنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اغثنا انك على كل شيء قدير اللهم احفظنا في انفسنا واحفظنا في ايماننا واحفظنا في ديننا ا ح ف ظ ن ا في ازواجنا و ح ف ظ ن ا في ذرياتنا و ح ف ظ ن ا في أ ه ل ي ن ا و ح ف ظ ن ا في اسرنا اللهم اجمع شم لنا ووحد كلمتنا و أ ل ف بنا قلوبنا اللهم لاجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرما اللهم احفظ اسرنا من كيد الشياطين اللهم احفظها من كيد شياطين الجن و ا ل إ ن س اللهم احفظها من كيدهم ومن مكرهم ومن وسواسهم يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم من ا ر ا ض ن ا واراد ابناءنا وبناتنا و أ ز و ا ج ن ا واسرنا أ بسوء فاللهم رد كيده في الحيه واجعل تدميره وأين في تدبيره و أ ي ن فيه يوم ا ل أ ش م د ه ومن ا ر ا ض ن ا و أ ز و ا ج ن ا و أ ب ن ا ء ن ا وبناتنا واسرنا بخير فاللهم وفقه لكل خير واجعل ذلك في ميزان حسنته يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم انفق و ا لتامنا إ ل ى ما تحب وترضى من قول وعمل واريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه و ا ل ب ا ط ن ب ا ط ن وارزقهم اجتنابه اللهم ا ن ص ر م ا ج ا ه د ي ن في سبيلك في كل مكان اللهم افرغ عليهم صبر وثبت أ ق د ا م ه م و ن ص ر ه م على القوم الكافرين وشرع وراتهم و م ن روعاتهم وكلهم وليين و ن ص ر ة اللهم انزل نقمتك وغضبك على الصهيونيين و أ ع و ا ن ه م من الصليبيين والمنافقين اللهم استشم لهم ونكس أ ع ل ا م ه م واكسر شوكتهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ف خ ذ ه م بما شئت وكيف شئت إ ن ك على كل شيء قدير و ب ا ل ا ج ا ب ة جدير اللهم إ ن ه م لا يعجزونك ف أ ي ن في العجائب قدرتك اللهم احسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أ ح د ا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه أ م ا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله